En kip het jaar van u en de van uw ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يمتغون الكتاب مما ملكت هيما تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فَإِنَّ الله من بعد إكراههن غفورا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 وزيتونة زيتونة لا وَاللَّهُ الْأَمْثَالٌ لِلْمَلَائِكَةِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شيء عليم فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْتُرْ فَعَوَى يُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا